hayani zurni ya ينذرني تاخد يا حبيب عن حالي ديان عسى تبقى قلوبنا في Lord ياي اشعاري والنجم يوالني او <متصفح> انت وين يا الباسات وطنا مجان انت طاحت حروتا multimēr tā un الفريد الحسني وبهجة درمان ليبي شوفتك يا حبيبي زمان Thank you. فريد الحسن وبهجته الدر ما الليل يا حبيبي زمان زورني انا ساهر و دي بالزيان والبان التعلم من القافه ما يعسان الزونين jūdurē jūdurē jūdurē jūdurē jūdurī jūdurē حبيب لسان والبال تعلم من قعدك المال العججال لمعا والحرير لمسان زورني يا حبيبي يا لا في الطيف وفي aya antur nii